ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بَلْ قَالُوا أَبْغَالِ أحلا من بني افترى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما آمنت kai i وَمَا جَاءَ مِنْكُمْ جِنْسًا تَلَاءَ قُلُونُ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صدقنا شاءوا وانه كن المسرفين تقاذى عننا اليكم كتابا فييذكروكم ان فاء